ال organisms بتاع التراكوما organisms very sensitive اسمه the media مش أي تلメディア تراكوما تسمى تراكوما. لازم تكون types A أو B أو C. تمكن يا التراكوما بتاعتنا infection of the eye by the media tracoma A and B and C. التراكوما ممكن تصيب طب طب طب هو دي مني من كارل كوري اتكلمنا نحضر رساله عن الكونسنتايف شايسكو شايسكو كلامنا حصل مرتبط على الكونسنتايف ولا ريپيتيشن اوف تراكم في حته وحيده بس دايما التراكم تيجي في الأبر كونترانت، طيب من رئي، أكثر من, من اللو، طب تيجي إني في الأبر كونترانت، طيب لو نحدد أكثر تيجي في الأبر بالديبرال والأبر فورنيكس لحد هنا كده حتى ليه ما يجيش التراكم، طبعا واحد يا ترى التراكم تيجي أكثر في الأبر كونترانت، طيب عن الأبر كونترانت، طيب. يقول لك كلمة الدم اللي وصلها أقل من اللوز، فدايما في فوق رجلاك إيش يعني دائما مناعة الأبرك ونرجتايها أقل من مناعة الإيش اللوز عشان كده أي إنفلكشن يجي في الأبرك ونرجتايها أخطر من اللوز ونرجتاي. تبي ترى بتاع الأبرك ونرجتاي فكله أقل من أقل من اللوز، الجزء ده من الكونسنترابل ضا ارثري لوحده ايه ده انا مبقاش ايه يا يا ده أنا كمان وايه ده دي لوحده حد فاكر الارثري ده اسمه ايه اثيريور كونسانتابل عايز اقولك ايه من كل الأبر كونتر كتير بتعاني من سكيميا على المفصل دي. عشان كده المفصل دي ما يجيش ما ايه تقولون. تعال خلنا نطلع الموضوع يا ترى كل أكتر في عيني كونتر الأبر بالذب ركن كتير والأبر إيه والأبر ثور. دائما حتى دي ما يجيش فيها إمفيشش لأن لها الجوت بلاطة الله اسمه الأرتي اللي دي رز المفصل دي الوحدة anterior contralateral artery. عايزو دي من الأبر من الضوء ده الضغط على قبا بارت من القرنيه اذر بارت اوف ذا جميع الكورنيال مانيفيستشن اللي هناخدها النهارده التراكوما تحصل هنا. الأضر يبقى عندما التراكوما تؤثر على القرنيه سوف تؤثر على انهي بارت من الأضر بارت يبقى جميع ان the برتو ذا كورنيا ايه اللي هيحصل الاورجانيم ممكن يجي ينوع في الابره برتو ذا كورنيا ويعمل لي اكر في ظغننين لو تمام سميهم شبه ايه سوبرفيشال بانكيتيراتايد ده اول حاجة ممكن تحصل في الكورنيا يبقى احنا دلوقتي عايزين ندرس ازاي التراكوما تؤثر على ايه تؤثر على الكورنيا رقم واحد هتعمل لي اكرت صغيره مع سوبرفيشال بانكيتيراتايد السؤال لحضراتكم في انهي جزء من الكورنيا في اذر بارت اوف ذا كورنيا فايه بعد كده تكملة الأحداث ايه بقى يديني الاورجانيزم بتاعنا اللي هو كلاميديا تراكوماتس يبعت لي هنا في الاذر بارت اوف ذا ممكن تكمل بقيه الكلام لو سمحت نتيجة دخول التوكسين من هنا تتوافع البلات بزلز اللي موجوده على البريفري اوف ذا كورنيا يحصل <تصفيق> لها طايناتيش وتبعت من هنا كده تحول الايه تحوط التوكسلز هذي التوكسلز اللي متحوطة بإمبراماته لفل نصر حضراتك تسميهاني اللي الحصة اللي فادت مع فوليكل أمر واحد وصف اللي بأسا كورنيا واحد اسمه هيربت فسمينا الفوليكل دي على اسمه سميناها هيربت ايه هيربت فوليكل هيربت طفشت خلعت كده يعني هيربت فوليكل ايه اللي هيحصل بعد شوية؟ قال العينة واسه؟ التوكسن دخلت هنا تحوقت بإيه؟ بإنفلامات بصير لحد دلوقتي أنا راسم إيه؟ هربت خلق بعد شوية الضلاط مثل تخش لحد التوكسن لحد جوه إيه ده بقى المنظر اللي قدامكو ده؟ المنظر اللي قدامكو ده عبارة عن وردة مقلوبة في وردة كده ها والوردة دي مقلوبة لتحشد كوين؟ نسميها برضو هربت بس هربت إيه بقى؟ هربت روزت هتألكم سؤال بص عالهربية روزيت وقل الهربية روزيت هباره عن ايه انه اللي دخل ورد كورنيا بلودلسل هم يسميها of the, of the طب كان ايه اللي دخل قبل إيه دي المنظر ده يا جماعة بنسميه infiltration دكتور انت مش and infiltration of the ده حاجة ايه روزيت لو سمعت كده بس كده على الالتهابات هل الالتهابات ديفيوز ولا لوكالايز يقول لك لوكاليز عن بالأند التعميم عن بالأند أو في لو قطعنا هنا لو سمعت لازم هو إمفسترش لوكاليز أكيد بعد شوية هذا هيبقى أيه؟ هاي بدي هذا العيان بدات تبقى ايه؟ تبقى ديفيوز ومين اللي داخل لحد جوه دول؟ البلاطفين اهو ده بقى اللي انت تسميه ايه؟ بانت هتقالك سؤال البانت ده عقل نتيجة ايه؟ نتيجة تراكومة ونسميه تراكوميتاس بانت لو سمعت وصف ليه تراكوميتاس عباره عن ايه برضو؟ زي اللي فات عباره عن ايه؟ في القبر برضو افزاجورنيا في, في بلاطفين بنسميها بسكوليوانزيشن في الأبر بارت اوف دا كورنيا فيه انفلاماتريسن بس لو سمحت الانفلتريشن من ايه؟ ولا شو يبقى نراجع مع بعض في الأول هيربت فوليكس وبعدين البلود دزل تخش يبقى سناه هيربت وبعدين الانفلتريشن ينتشر يبقى سناه تركامتا إيش دانا الزمن نسيبه في النهاية خالص هيلحم ويسيب مكانه اسكار أو Fibrosis يا ترى أنا رازم الفيبروزز كده صح لا الفيبروزز كده غلط يقول لك الفيبروزز مش هيبقى Uniform Distribution مش هيبقى الفيبروزز في كل حتة شبهة ثانية يقول لك نيجي عند الحتة اللي داخل لها بلد اللي داخل لها بلد بيسر نعمل maximum Fibrosis اهو لما انت تيجي تخط إيهلك عن الحتة دي تلاقيها غويتة طرح هي غويطة؟ الراجل اللي اسمه هيربت سمّاها هيربت ايه؟ سمّاها هيربت بيت أقول لك على حاجة الهيربت بيتس في مكان مين بالزرعة؟ حتى الناس يقول لك إيه؟ ان الهيربت بيتس عبارة عن فونيكل بس الله إيه؟ بس الله هيلة يبقى الهيربت بيت هي الهيل دي إيه؟ هي الهيل دي فونيكل نتيجة وجود هذه الهيربت بيت. خلالي البانس اللي لحم، الـ Edge بتاعه ده Straight بص بتاع بقى Straight بقى, ايه؟ بقى أو بقى التريت. يعني وجود هذه الـ Herbert Bits Lower Edge of the Banus ده Upper Edge of وده Lower Edge of the Lower Edge of the وجود يا جماعة؟ يبقى Straight ولا يبقى التريت. المنظر ده اسمه ايه؟ كله على بعضه اسمه بانس بس حصله ايه؟ تيني، نتبقى ثاني، اسمه هيلد بانس او اسمه دراي بانس او اسمه بانس سيكس سيكس يعني ايه؟ يعني دراي دي اسمه هيلد بانس او دراي بانس او بانس سيكس الخلاصة بقى The lower edge of the heiled بانس is تريتت ديو تو ذا كل دي مانيفيستيشين في الكورن طيب تعال نتكلم بقى عن البانه بالتفصيل اظن نتكلم عن البانه بالتفصيل هقول لكم بعد الصور الجميل شايف النقط النقطه البيضه البيضه في الـ Upper-Bart of the Corn. ده لها ايه؟ <تصفيق> في العين. يبقى اللي عن فولي. طيب بص إيه اللي حصل؟ الـ blood دخلت. والـ انتشرت. يبقى يا ايه بقى. صوت. وكمان واضح ان هو بأني من الكورنيا في الأبر Upper-Bart of the في blood vessels وفي infiltration مش infiltration مشايبان في ابيض حتى البيضة دي infiltration والاحمر ده ايه bloodscolarization يبقى ده تركابي للسفانس فيه كتير اوز مهم اوز اهو بارت of the في ايه؟ بانس ال upper part of the في ايه دلوقتي؟ infiltration and في بانس ويست بقى ده لما يرحم سكار شايف اللور ايه بتاع الاسكار هذا ده منتظم lower edge is A surrounded يبقى دي فيها هيل بالي lower بتاعه مش بين الـ -bit -bit. بس بين هنا الـ herbert البصمات دي بصمات دي هيربت بيت. هير دي هيربت الهيربت بيت lower edge of the-bannet البطاماته اللي قدامك دي تبقى ايه يا تعالي الكلام ده بالتفصيل عن تراكمات البلاست لو سمحت قولي لي الديفينشن قولي كل ده لا اهو بص على الصوره اللي انا هسيبها وقولي ايه الديفينشن اوف يلا اند في اوظا <سؤال> كوردي يا دوره ده القلب باتل طب النيمبر للليبر هل هو في سرفيشال دير ولا في الديب دير اوف ذا بصوا كده عاوز الناس تلتزم دي في أنا ممكن الساعه 8 و اقفل الباب ومحدش داخل كويس عايزين نتفق مع بعض كويسين لحد حد يعمل مع بعض يعني افضل حاجه عشان ناخد بالنا من ده ولا دي ده ده والفاسكولارايزيشن يحصل فين بالضبط على تعرف في معلومه ان البانس بتاعنا بتاع تراكومال سوبرفيشال ولا ديب بانس؟ سوبرفيشال انجل تو هناخد الحصة الجايه في ناس بيحصل بس ايه بس دي البانس اللي مش بتاع بتاع بيبقى علاقته ايه انكيو تو ذا رومال اي بلد ما شاء الله أي بلد ثاني غلبان بيبقى ايه بيبقى دي يبقى البالانس بتاعه مكتوب يحصل في السوبرفيشال بارت خليها في السوبرفيشال لاير يحصل في السوبرفيشال لاير اوف ذا كورنيا لقيت الكلام مكتوب على السبوره بتوين ايه اند ايه بين epithelium and اند برومنبرين صح يا جماعه ونزود بقى ان الكلام ده مش مكتوب يحصل في الابر ولا في اللور بارت اوف ذا كورنيا في الابر بارت اوف ذا كورنيا نزودها كده البيانات دايمًا لو جانك ده فأني برضه من الكور دي ساب انو سوبرفيشل ولا دي دلوقتي أمر ولا ثاني في ابر برطل. طيب اذا أخذنا الديفينيشن اوف داتا البيانات بقى بيمر بثلاث مرات ما ستيجز اوف ذا داتا ممكن يجي الواحد ويقول لك الكار داتا او لو يعني يحبك شويه يقول لك داتا راكوتا بتاع طفع. هتتكلم عن البنهشر وعايز تقرا عن الايه عن الستيجز الستيجز اوف بنك احنا اتفقنا يا جماعه في حدوث البنك مين اللي بيخش الاول الانفلاماتوري دات لو تفتكر ولا البلازما مين اللي دخل الاول الانفلاماتوري دات مwith... ومين اللي لشت لسه بتقول يا هادي لسه داخله البلازما لو العيان جالك في هذه المرحلة. يبقى احنا في مرحلة البروجريسيف بنك بعروف زاد البروبريسفانة مين اللي تابش؟ الامفلامات اللي تز وضد البلازبس. الامفلامات اللي يبقى بعرف البروبريسفانة زي كده. The cells in front of the blast يعني السيلز هي اللي تابش. لو صرنا عاين شوية. تدري مين تخش بقى للاخر دي الامفلامات اللي شايف مين اللي دخل بعد للاخر خلاص بس كده؟ مين اللي دخل الاخر؟ البلاس فيز لو العيان ده خد علاجي يبقى هنخش في اني لو خد علاج هنخش في في ريجريتيف السؤال لما العيان بياخد علاج البلاس فيز بتتراجع والانقباضات في واحدة فيهم هتتراجع لا لما تتراجع على تراجع لكن البلاط فيز عمرها ما في معلومه قلناها في اول السنه خالص مرية هيرجع لورا. ليه؟ اللي هنا؟ الظلاط يبقى لو دقينا الظلاط بيسلز هي اللي سابه يبقى ده إيه؟ <تلقى> ريجريتر طب لو العيان ساب نفسه نقولنا البناس إيه؟ انتيرتو تابومان دي مرين دي اللي انتوكسنز والانفلاماتروسلز بواضحي من مرين ده من ده اللي هو إيه؟ دومانزنبريم يبديه دومانزنبريم يرحم بايه؟ فايبروز اهو اذا الفايبروزز اهو والفايبروز لو نفتكر كده اللور ايج بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى تيريت لو العيان جالك هي في المرحلة لو سمحت المرحلة دي لها ثلاث قسانين يقولهم انت بقى ترى بانس او هيلد بانس او بانس سيكا this بانس ذا lower ايج بتاعه ايه؟ تيريت امتا؟ البانس يسيب مكانه فيبروز لما العين يجيلك إيرلي وما يجيلك ليه لما يجيلك ليه لما يحصل ديستراكشن في مين؟ في الباومان سوزين بريل أستطيع العين يجيلي إيرلي يقدينه عليك ابص لقي البانس الانفلامات المسلس ترجع كده وخلاص والحمد لله ما حصلش إيه؟ فيبروز اكيد العيان ده لسه الحمد لله مين محصلوش دستركشن في الباومان سوزين بريل يبقى ثلاثة ستج بروغريتور ريجريتور وال أو دراي بانات أو ايه؟ أو بانات دي اللي بتتجسّب بانات دي غير الطايبس أو بانات حاجة تانية, تانية حاجة تانية اسمها طايبس أو بانات البانات بقى انواع كتير على حسب كمية البلاس البلاس بيتز وكمية الالتهابات يعني ايه رايح البانات اللي انا هرسمه ده شوية التهابات اللي ترز قليلة وشوية بلاس بيتز قليلة البرت الاي كلام ده بنسميه تن بانز او بنسميه بانز كينا كينا يعني تن يبقى في حالات التن بانز اخبار البلط بيتلز ايه والانفلامات بيتلز ايه الاثنين بيبقوا هنا مع بيبقوا مايل فنرسم على البانز اللي انا هرسمه ده مين كتير قوي الانفلامات بتدير كتير جدا والبلط بيتلز عادي مش كتير ولا حاجه انا نسمي اللي قدامك ده thick venus او venus carnosus يبقى في حاجات thick venus مين اللي كتير؟ الـ طب بص على البانس ده الـ inflammatory مش كتير مال مين اللي كتير؟ مين اللي كتير دلوقتي البلاطلسل ده بنسميه نسميه vascular او venus vascular الثلاثه البنس فين؟ الـ Upper على من مادي الـ ومن الجناب ومن Lower Bars. البنس بقى إيه؟ بقى داير داير. نسميه الـ أربعة ده هوا. كاد أو بانث ده. سين ده. ده إيه؟ البنس اللي داير, داير بيبقى إيه؟ يبقى أبرلت. في الابرلد طب ايمن البانث يبقى داير يبقى اكيد لما انهي لد كمان يبقى اففكتة يبقى لما داير, داير كده اعطى ان التراكومة بالمرة كده في كمان لور دي عشان يتكون انهي لور البانث اذا لور مهمة اوي بتاع التراكوما لازم اعمله differentials diagnosis from other causes of البيانات رقم واحد ثابو إيه؟ فكما على فكرة البيانات مش لازم في مرض عباره عن آلوجي في الكونجراكتايفر. اسمه كان كده. مرض عبارة عن آلوجي في الكونجراكتايفر. هذه الالوجي اللي في كده عنده النجول كده. فين؟ في يعني دي يبقى المرض اللي اسمه عبارة عن الورجي. Stukulnica cyba karakteryzuje się formacją odnóż, że odnóż zwany jest jest w libra فبيحصل ايرايتس اند كورنيال انستيزيا كل ده ما يهمنيش كل ده قصه تيره بتاع الليبرا باسيلا لما بيخش بقى جوه الكورنيا بيدخل له ايه عشان تهاجمه بلاد فيزز واكيد البراد فيزز دي بتطلع عليه ايه انفلاماتوري سيز يعني برضو بيحصل ايه تمام يبقى الباينه ممكن يبقى تابو تركو او ده موضوعنا ممكن يبقى تابو فليكت لسه ما خدناهوش ممكن يبقى تابو انفجن اوف ذا كورنيال باي ليبرا باسيلا بيحصل بقى الايرايتس هيحصل انا في وبيحصل ايه؟ بانس الجديد بقى من البانس ممكن يبقى سائل وجلوكوما ازاي؟ العيان اللي عنده جلوكوما ضغطها عينه عالي لما ضغط العين يبقى عالي نضغط على مين نبوظه؟ <تصفيق> الاندوثينيوم اوف ذا كورنيا حد عارف لما الاندوثينيوم اوف ذا كورنيا يبوظ مين هيدخل من هنا؟ <تصفيق> ايكو تبتدي يعمل لي جوه العين كورنيا ايه او جوه الكورنيا كورنيا القديمه نتيجه الكورنيا القديمه بيقول الكورنيا هتفصل عن بعضها. الكورنيا كانت زمان لما الكورنيا تتملى سبريد الفايبرز نتيجه ان الكورنيا كانت كومباكت مين مش عارف يخش نتيجه هذا الكومباكت البلاز طب لو الكورنيا فقدت الكومباكت من فتحتها مين يخش بسهوله رودفلد رودفلد مش ايه مش فلما ماترست يعني برضو يحصل بانت البانت اللي بيحصل نديجة الجلوكوما اسمه D. جينراتيب بانت تباندلت T. رقومتات بانت ال B تبقى ايه؟ ال بانت ال B الكتنين وربانت ال تبقى ايه؟ دي جينراتيب بانت, بانت. الفرق صار سهل بقى البانس بتاع التراجم اهو بيحصل في انهي بارت من الدوريه في الابر بارت البانس بتاع الفليكس ممكن يحصل هنا يبقى ده في الابر بارت ده فين في اي حته البانس ده هو كمان بتاع الليبرتي اهو ممكن يحصل برضه ايه في اي حته وده برضه ممكن يحصل هنا البانس فين في اي حته يبقى الوحيد اللي لوكس فيك فاير ام التراجم بيحصل في الابر بار. البوردر الاول من المشكله يجب ان كتبوا إيه؟ دي. بيبقى هنا الجزء بيبقى ان يكون الجزء يجب ان البوردر الجزء يجب ان يكون الجزء يجب ان دي الجزء بيبقى ان هنا البوردر يجب شكل معين الجزء وهنا ان يكون شكل معين هنا؟ بتخشه بتخشه لكن هنا ان يكون الجزء يجب ان يكون ان يكون الجزء يجب ان يكون الجزء يجب ان يكون ان تريث بالبلاط بيز. البلاط هنا برانشنج. هنا تريث. هنا البلاط بيز قليلة وهنا يبقى هنا برانش. هنا هنا few هنا few. أهم عندي الليبل. من فيهم بيتأثر برشيل والباقي كله من فيهم بيجي anterior to the صح قلنا البانة اللي بيجي هنا اهو أنتيرتو ذا بومانزا من برين بتاع مين؟ بتاع التراكومة الجدول دا مهمة اوه هقوله في التراكومة ترقع قولي الجدول دا التاني فين؟ في مع المرض اللي اسمه ايه؟ في الكتينورا كنتم هقوله بقى خلاص ناش يا جماعة جدول ده ييجي ذكره مرتين في التراكومة وفي المرض اللي دا كان لسه مخدناقصه اللي هو في الكتينورا كنتاني هادا يا طرف مصير إسبانس ايه؟ لو العين جالي بقى إسبانس بيختفي من غير إيه؟ وغير ما يسيب مكانه ايه؟ سكارت لبنسميه روزوليوشن اموك ان البانس يزيد مكانه ايه في القدر بارتنا لسه قايد يا اما البانس يختفي من غير سكارت نسميها روزوليوشن يا اما يسيب مكانه اوباتي وسعب الاوباتي ده يا جماعة تبع حيثة ضعيفة ونبصوا عليها كده ومن حيثة دي حتى قلوها ايه؟ بلجنج اي بلجنج في القرار ايه بنسميه؟ كرات اكتزيا كرات يعني كورني وأكتسيا؟ يعني Bulgeon جft بس اه سؤال هذا البالجين هنا بلجنط. بعد Alcre ولا بعد ultimate بعد دعنت فنسميه Teilotechatesia Ix Ix Ix Ix Ix Ix Ix Ix G Kreatechespace x khabaltet X هنا الا أو إكس إيه. إكس عشان تكمل سؤال البانس. لسه كده بسقلب مع الكورنيال مانيفيستايشن اوف من ضمن الحاجات اللي بتحصل توصل الجزء خليكم معايا اخوات كتبه خليكم معايا فيكم الورق خليكم معايا مع من ضمن الحاجات اللي بتحصل مع الكورنيا بتحصل الالتر لو سميناها على اسم الترجمه هنسميها ايه ترجمه الالتر حال الالتر ممكن تحصل بشكل معين نسميها تيبكال ترجمه الالتر ممكن تكون اي شكل فنسميها اتيبكال ترجمه الالتر تعالوا نفتش دي دي على بارتوظا كونيا ده فين بيقول لك لو الالتر جت هنا اهو على سيرفيت اوف زانات او على الـ lower edge of linear linear the balance وخذت الشكل دول التمك ده الأوثر عبار عن line الـ linear والـ linear horizontal على surface of the balance أو على edge of the دي بقى؟ linear horizontal ومكانها surface of على lower edge of the balance دي's جد هنا هل لما نقضى جد فينا كلكم؟ <غلب> يريد على الأبر bart اوف the Cornia بيعمل ألثر. هنا بيعمل أوضر. ليه؟ لذي الـUver-Bart الليت اللي جاءت على حتة فيها إيه؟ فيها جديد فيها مرض الحتة دي مليان في اللعنة يقولك إن الحتة ده مش هتستحمل دي ايه؟ دي... دي يروح مع يبقى دي. ايه؟ دي على الأبر سيبكيلي يعمل لي هنا هو أنثر بالعلم يبقى الأنثر دي سببها الشارب بستيريور بوردر أفضلية مارس فإنحنا كلنا عندنا الشارب البستيريور بوردر بتاعنا شارب قولت على الأبر بارتو أفضل كورني بس لن أعملش حاجة لأن الأبر بارتو أفضل كورني عندنا إيه تنزي لكن الأبر بارتو أفضل كورني هنا تثير ممكن بقى الأنثر تاخد أي شكل وستيجي بأي حدثة في ساعاتها نسميها أذنبكا الألثر الأذنبكا الألثر إيه ده ببنك؟ إحنا اتفعنا يا جماعة إن العيان بتاعنا بتاع التراكومس بيتكون إيه بطهر الجفن إيه حبومه بلونها إيه إذنها إيه بيتليز الحبوب الحبومي لما تعمل ألثر في الكرد تعمل ألثر في أي حتة ولا حتة معينة في أي حتة وتعمل ألثر بشكل معين في أي شكل يبقى بيتليز وكمان قلنا من ضمن مشاكل المرض ده إن الرموش متعاوج كيف؟ تفكر فين؟ في الكر أي شكل تركيز، الرموش الموضوع لما تيجي تعمل انثر تعمل انثر بأي شكل إذا اذا بالانثر الاتيكال تمام هي انا قلت بقى تعالى البي دي. دي. دي بي والبي دي جي والرموز المعوجة اللي بنسميها رابنج ميليشن البي دي بي والبي لو عملوا انثر يعملوا انثر تيبيكال طب قلت على الانثر دي ها هي دي التيبيكال افطر اهي لونها اخضر لان انا عاوز اسوي الايه في, في النتائج وبالعرض اهي وفوق في مكان الايه في مكان ديت التيبكال تراكمات بتاعتنا في البلازما ايه ها عايز حاجه تكون عايز حاجه جبنه واصفر احمر لو في بسرعه ايه الحاجات اللي لو شفتها احلى احلى ان العيان ده ترجوه ايه الباثوجنومونيك تايم فاكر العيان يا جماعه لما لو قلمنا الجفن بتاعه لقينا بي دي ديز او بي دي دي دي تبقى تراكوم لقينا خاص هنا فاكر الخاص ده اسمه ايه اركت لاين ببص في الامر برتو اوف كورنيا لقيت بقى ان ال اتش بتاعه عامل كده ما بين السبك كل الحاجات دي, دي شورت لاين اوف ايه تراكوم ايه الحاجات اللي خفتها احلى من انا عند تراكوم دي دي الاركت لاين الايه ده ده الكونتركت طيب طب اللي في القرنيا البنات مستيف اللي عندنا كلنا كلكم لو كده كده بعد محاسة و كده في عينكو كلكو و كل بس ايه بس الدرايبات. كلنا عندنا المنظر ده على فكره بصوا كده على في البين هتلاقوا القبر بارتو في حته بيضا هنا والنور ادجوا تحت الرجل عايزين مستليل بعد الهاتف كلكم تروحوا تشوفوا الكلام ده, ده على كوان. لو واحد متربي برا متربي مش نعم اللي متربي هنا يوم خيط من جبل مسبح يا باشا تعال فكرة بس لو ولد متربي برا مش نعم متربي برا ما شاء الله يا برا خالص. برا, خالص. برا خالص برا برا, برا ها <تصفيق> جماعة بالنسبة لل... للإمتحان الليد ده طبع الكلوريات الغيبة فاكل جاهز كيش غير النهاردة إن شاء الله هنمتحن على الليد وكل جزائفة مع بعض الليد وكل جزائفة مع بعض وحاذاري كذا ما يحضرش الامتحان. أولاً هشرح يوميها علشان ما حدش مياه داري وإن شاء الله هيفوتوا ليه؟ هيفوتوا محذر الليد وما حدشش وما أخلص الأول بس هنمتحن على الليد وكل جزائف مع بعض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 عنده بانا او لا عنده بانا تبقى لازل من الآذر كوز وبانا تنير ايه؟ اوكادوة عايزين ناخد الآذر كوز وبابيلي ان شاء الله نعرف ان البابيلي دي تتكون في التراكومة في, في بابيلي تتكون مع مرض الرمض الربيع انتم خدناهوش في بابيلي تتكون مع السبرينج كتار في بابيلي خدناه ناجر العيان بتاع البريلانكس كونجنك طيباية انه ما بتعليكش كويس بيكون ايه؟ يبقى كارياد وبيكون بابي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 واحد بلابس contact lens هاو واحدة ماشي بقى خمس طويلة بتانى contact lens دي فور البودي بتإراتيت ممكن نتيجة يتكون ايه يتكون كبير قوي برولونج إيه؟ برولونج خلاص مع ولكن مش هو, هو. شايف ايه؟ ولا كنتك هنا ولا؟ الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على على على ترا <تصفيق> ايه The Complication و تراكوما بقى تراكوما. ايه The Complication بتاعة تراكوما تعمل المشاكل في الليد تعمل مشاكل في الكونتران تعمل مشاكل في القرنية طالا واحد واحد ايه المشاكل اللي في الليد نحن قلنا بتراكوما سيب مكانك فيروز لو سمعت Re لأ implant معاك الفايبروز ممكن يجي هنا لما الفايبروز باي его contract لا وجه الشعب ترويكيز ترويك فيروز اليديد اوي مش يعوج الشعر بص كده فايبول عمل ايه؟ يعوج اللد شخصية نسميها ايه؟ انترونيا طيب الابرلد بيتكون سيبها بابيل كتير كده يحصل ايه فوز بالابرلد؟ في يذيك وميزة البجرامة يحصل ميكانيجال توزف ماشي اجمع؟ يدو انجليز زاوية قفزة الابرلد بايه؟ بالجابين ممكن الفايبولز ده يعني حاجة غريبة واحيين هي جلاند هنا في الاستثناء الكلام ده انا مرسمها دي موميان جلاند خدنا قبل كده في اللي ان لو الضغط بتاع الموميان جلاند اتقل ممكن يتكون بول كيست جورني اسمه ايه كذا طب مراجل الفايبروز اللي جه هنا يقفل لي الدكت اوف موميان جلاند ساعتها العيان يكون مالتيبل الايه مالتيبل كالسيوم يبقى ممكن يتكون مالتيبل كالسيوم نتيجه ان الفايبروز حايسدكت اوف موميان جلاند طب ايه الكمبريكيشن ذات ويد او كيرن كنت اختيبه السم بالزيد اديك السم سم سنبلت. يعني ايه يا شباب؟ قلناها مليون مره مرة قلناها بشتعان بس... ايه سم بليفرون؟ انت عين تقل حتى بعينه حتى محدش يحرق صح؟ الهيشن بتوين ايه؟ والله انت بيته كويتي ما شاء الله كويس الهيشن بتوين ذا لت انت ذا جلوب بص انا اتفاده؟ ان العيان عنده فايبروس، وده الفايبروس ممكن يعمل ايه؟ فايبروس ده هو كده اهو ممكن يلزق الدنيا هنا اهو بس الاديه اللي قدامك ده انتيرور ولا بوستيرور؟ بوستيرور، يا حاجة اسمها بوستيرور سمبلر مين يوصل البوستيرور ده ليه خالص؟ إسكولوز. بارت اكلووز. طيب هتاخد سؤال برده، فاكرين السمبلتور بتاعك فيستيرم؟ توتال برافو عليك، هنا السمبلتور ليه بقى ايه؟ بوستيرور طيب من ضمن المشاكل من فيبرونس هيبوادلي الخلية دي الخلية دي قبى تطلع دموع ماي الخلية دي جودل ستير لو الفيبرونس ضايع وضجودل ستير هيحصل ايه؟ ديروس سا سام سامبلينج الجير ديروس القديم بص احنا كفاية الحصة لفترة لما بيحصل دي جينيريشن ما بين الببلي الديجنرation in between the Babylonian ايه؟ بتدير ممكن يحصل في شخصيا ومن تكبر البيلي تكبره ممكن يحصل الهوالي في ال في البيلي فالبيلي بتكبر اول واحد شاف المنظر ده وتخط وتسمى المنظر ده غلط اثنين واحدة مستلبة واحد اسمه براوني فيل وبراوني لما شافوا المنظر ده قالك ده عباره عن ايديمه في الليد تسموها ايه فيل باكز براوني قديمه مين ان دول دول, دول, دول, دول, دول مش حاجة؟ دي مش إذينة. دي عبارة عن ايه اند في البارن ولا ان في البارن كويس ما اتكلمش قال ده مش مش تعبارة عن هايلاندي جوريشن عن في مصير في فالبابيلي فالبابيلي وقال لك انا حطا تبعي تأتيمة وسميها دي اتنين بي يبقى دي اتنين بي كانت معها ايه زمانة اسم قديم وغلطة دي الباج براوني قديمة دي دي تبعي الكمبيليكيشن اكيد يا جماعة لما البابيلي حجمها زب في الحجم. هتعمل ايه في القبر اللي طبعا توس بتعمل ميكانيكال توس يبقى المالكالات قال لك الستيل باكس و براوني مش حاجة و دي مش عبارة عن قديمه دي عباره عن بلاد مثيل في الكابيلي و كمان عشان قسمت ان هم غلطانين في التأسيمة و ايه؟ تي اثنين بي ماشي؟ كان عندنا تي واحد دي ماشي؟ بي تي واحد تي ثلاثة هحطها تي اثنين سميها تي اثنين ايه؟ تي اثنين إزاي سؤال شافو ياو سؤال شاف إزاي العيان بتاع ال التراكمات يبني يسقط ديجريشن بتاعه تجاوب على السؤال ده إزاي تقول له الكونية كمبلقش تقول له الكونية كمبلقش بالكونية كمبلقش هي إزاي التراكمات تعمل فيجوال افكس هحصل ألتار ولون تيبيكا لوين وهحصل دانت الدانت والألتر يعني مكانهم؟ مكانهم عباد دي ممكن تفرج ويحصل إيه كده بتزيل وقلنا ان هيحصل زيروز الزيروز ده هياثر على ايه برده على كل دي كلها تعمل عيان وانا شرحت فندم الكومبليكيشنات اورجانيزم بتاع الثرقومه يوصل هيك اللاكرمالتاك يعمل ايه يوصل لللاكرمال يعمل إنت في اللاكرمالتاك في مذكرستايت وبيحصل اسمه ممكن الفايبروزة إحنا ما هي خص الفايبروز دي إللي لسات حدي ومن الدموع تيجي تخش كده ليش؟ أوبيني، ترى من المرض ده مرض دائمة مؤيد، إبيه فرق لما الدموع تقع على خلف العين بيقول البيت والبيتا بيبهرة أو بالاسترخش أو بالبان كداي بالايب بالفايبروز، العلاج عادي جداً إنك تبدأ بروز إحنا نعمل علاج بروز بالاكتوكيور دي يا كمان أسهل. الكيرة في أي وقت، لوكال أو جنرال لوك، ماشي؟ البرودة تختلف من اشترى الدبنة مستوى معين شافري كان الدبنة بتاكله. الكيرة تختلف من تختلف من كل ده اعتمد على حاجة قبل كده. عند هنعتمد على المعلومة دي، يعني هديله ثلث، عند بروتوكول من أنتر بس يبقى هذه سالفة عند بروتوكول من أنتر فجدرل أو إيه أو لوك بس إيه مشاكل السالفة السالفة اللي ده. حلو زي متحرق إذا حساسية فظيعة من السالفة لو شفتوا مرة عمركم ما تنسوه إلى عينين جلده بيتحرق مش العارف عنده إيه كمان في مشكلة في السلفة انها بتعمل دون مرود دفريشن تشيك لا احتيش في ده بكره قوة دي لتزول في وجهان ياخد في التزول لو مرة درست معاك انت كدكتور وديت لعيان سلفة هو عنده سنستيم دي للسلفة نعم ممكن يموت فيه نتيكت الهايبرد سنستيم تيراكش سنستيم ده حطين سلفة بلاش منه خط في مليون انتيبيوتك سبتري ما هو هو ما عارف هو مصطبط عليك فيها مليون حاجة من السلفة بلاش السلفة لو انا لقد تكون مستقبلا لن تكون مستقبلا لن تكون مستقبلا لن تكون مستقبلا لن تكون مستقبلا لن تكون بني دوكسا سايكلين لو انت عايز تحفظ واحد بس كل واحد عارف بس لو عايز تحفظ كل واحد بس احفظ اححدث حاجه الاديترومايسين الاديترومايسين في منه كبسول فور في منه سبيشل من الاطفال ايه حلاوه الاديترومايسين انه الجسم ده تخلص منه في الدموع يعني احسن حاجه دي ان هو سكريتد الايه ان انزاي. طب بالنسبة للوقت نستخدم الثالثة فرحاتنا معناش غاية من حاجة او نستخدم مرهم تراميزين اهم حاجة عملي هنا Duration اللي عم بتاع التراكمة في العالج والموت تقديت خيارهم فالطول القطارات والمراهن في الموت تقديت شهرين لما المرض ايه أكيب ولا كرونيك كروني يبقى ناخد بالم من Duration هنا بياخد العلاج للموت جيد شهرين هلا يا جماعة بنحتاج جراحة ممكن نلجأ لجراحات بسيطة جدا جدا جدا يعني لو لو احتاجناها جراحات بسيطة اي بصوا لو قلبنا جثن العيان لقينا فوليكل ولو قلبنا جثن العيان لقينا بيت ديل صخر صغير كده تمو بيت ديل لو قلبنا جثن العيان كده لقينا بابيش انت صرف ازاي؟ هنعمل فيديو فيديو ماينور قبريشة عمل عمليات بسيطة كفاية ايه؟ كفاية تلفت انا ازاي ايه المشكلة؟ انا ديه تشتغل هنا تشتغل هنا تشتغل هنا ممكن انا احنا بقلي بتجفن كده ممكن عياني ايه بلعاني تاني؟ نعمليها الصوز اعمل ايه؟ ازاي بثبت الليد ده اللي مقلوب؟ بنتقدم آلة اسمها ديزمر ليد ريتراكتور كل ايه وزنستها انها تثبت الليد مقلوب خلاص لكم حلقوا ناظري كده معرفون؟ <تصفيق> أبغى عن إيه؟ أبغى عن معلقة كده؟ وين بروح نخلي حالتها كده؟ ولين أروح على البيئة ليه؟ اللد والمعلقة دي تمسك اللد مقلوب. ماشي يا جماعة. في الأماكن أنا بسخنها وراء هنا كده. بعدها أنا يبانش. طول ما أنا عاملها كده هي حافظ على اللد إيه مقلوب قصبة. بروح نخليها كده. وريبيه اللد كده. وصل ماسك اللد ليه؟ ما إيه؟ دي <تصفيق> يبقى... المارسل الليتر بتاعه ورايكم الشرح الجاي وظيفتها انها تحافظ على ليد مقلوب لو انت لقيت فوليكل مش تعمل ايه في الفوليكل طب لو صوت لقيت الفوليكل فرقعت تعمل لها اكسبليشن حد عارف هيطلع منها ايه صح جيلاتينس نيكروتيك ماتر قلت الكلام ده خالص الليفات يبقى لو لقينا فوليكل هنفرقعها طب لو لقينا بي تي صغيرة كده بجيب سلك الانتودين ودخلها تحت البي كده واروح كده ترص على فوانتور. يعني زي اللي عطلة عالفينتو لما يكون عايز تخلع الباب دخل حديدة تحت الجاب وروح عامل كيف وروح لباب ايه طبعا هي راس الفجرة ودخل سرينجة انسجيل تحتها وروح عامل كيف وروح فيها عامل النوع الاول عاملين كمان ده ما بوش احتاجها وروح عاملها ترس طبعا اسمها تلنيئية او اسمها <تصفيق> طب لو لقينا بابيلي بقى جيب ماشط وروح ايه كحفة ناس الكحف يبقى البابيلي بنعمل لها ايه احفظ الاس طب البي تي دي بوكينج البابلي ودي عباره عن ماينور ايه ماينور سنترال فتح حاجه بس ان هو تريتمنت اوف على حسب نوع يا لو لقينا شوية انفلامات بسلس قليلين وشوية ضرب بسلس قليلين سميه ده سين بانت او بانت ايه تينة هذا البانت ازاي عليه الميديكا بس هنشف مع الميديكا طب يا جماعة لو لقينا البانت مليان انفلتريشن ساكت بيسميه ده سيك بانت علاجه ايه عام في البانت ده انت لو معرفتوش هيتكون انه قضر سبيكال رقمته اثر خوف من الالسر دي بتعمل حاجه غريبه انتوا استغربوا يقول لك الاستيك ده انا خايف إن يظهر القسر ايوه راح جايب الفحص بتاعك وقحته اخدت ده ايه ده انت خايف من القسر صغيره انت جابتله له ايه نتيجه الكحه كبير احمد لو غيره القسر صغيره في البيت هو ما يعرفش ممكن يحصل عليها ايه ده كان البكتيريا لكن لما انا هسحبها وانا عارف في القسر ودي علاجها من غير ايه <بكتيريال انفكشن> كام دي بكتيرال انفيكشن يبقى لو البالانس كان سيك بانوس هندي ميديكال تريتمنت ونعمل ايه نعمل في البالانس نعمل فيه ايه سكرابنج وبعد ما نعمل سكرابنج هندي التريتمنت او العكس طب يا جماعة لو البالانس عامل كده مين داخل هنا ده مليان ايه ده مليان بلاد ريزر ازاي تتخلص من هذه البلطره دي البلطره دي ايه اساسا منين من الكونتراير بقى هجينه اروح قاطع الكونتراير بالعرض خطوة دي لها إيه؟ اسمها ايه اليوتومي اكسجم وبذلنج بان الكون جانج طيب ما اسكول بريوتومي كده انا اعزلت البلاط بيسل دي عن الارجين بتاعه هتلاقي ده بيجيب دم وده بيجيب دم وده بيجيب اعمل مين ايه كوتوريزيشن كوتوريزيشن يبقى خطوتين تين نتخلص من ده البلاط بيسل الاضعف ما هي اليوتومي وعشان اقفل البلاط بيسل دي ودي, ودي بعمل ب اشهر كتر ماشي غمضت ازاي نتخلص من الضغط لتريوتمي اشهر كتر مستوى مرابع مستوى مرابع مستوى مرابع مستوى مستوى دي مستوى بقى مستوى مرابع مستوى مرابع مستوى مرابع مستوى مرابع مستوى مرابع Mamy mniej więcej mniej więcej mniej طبعا الخرونيك هتلاقيه في الخرونيك على الطفحة أو في اللي وراها أول واحدة بيه طبعا براكو قليلا بالأكيوت الأكيوت دي ممكن يبقى ثابها كلاميديا ممكن يبقى ثابها فيرال انفكشن دول الدول اللي بيعملوا أكيوت الكلاميديا يا جماعة لما تبقى طيب A و E و T تستعمل ايه؟ تستعمل لكن في كلاميديا ثانية طيب D و K و F تعمل مرض تاني خالص اسمه inclusion contranxivitis او اسمه swimming pot contranxivitis يعني Inclamidia Trachomantia Type A و B و C تعمل Trachomant او Inclamidia Trachomantia Type B و K و F تتعمل ايه Inclosion Contranxivitis أو Swimming Pot Contranxivitis Contranxivitis تتعلي swimming pot حمام لك ان الارجنزم ده يا جماعة بيحب يجي في الميل في الميل يوريترا. أو في السيربكس أو في السيربكس بتتع في ودي المثانه ودي اليوريزا بيحب ييجي هنا ده بيحب يجي في الميل يعني بيعمل في الميل بيعمل السيربكسايتيس في الايه في, الـ في, الـ في ده مع البول طب إزاي البول هيوصل لعين العيان وبيعمله أنا عايش في على علامات في غير محترمة تنزل حمامات السلاحة وأنتوا عادين بقى في أوروبا والدول المتحاضين أحد الشيطان يعمل كده ليه؟ لا. في الكاميرا ده في سابقة في الحمام سابقة في الحمام السابقة دي يا جماعة ساعات ما واحد يعمل ميكتوريشن تدي كولور يجب لي الواحد حواليه تحضر حوالي ايه؟ ليش؟ يا ربارة يا حيواني عاديه مش مهضرش لانه بقى حدش يقدر يعملها هناك لو ليه حضر حول ماشي مش مهضر معاكو ده مرض مرض بجاء اسمه يعني مش انا اللي ايه اللي بقى اسمه سويمج غارد كله ياخد اول اهو هذا المرض تتوقعه يبقى شبه مين بالضبط يعني السلسله بتاعه اللي بوتر التسل والتريتمنت يبقى منه تبقى ايه طب تركي ليه بيجي تركمات طيب, طيب, شبه طيب, شبه طيب شبه دي قالك يبقى فهمي طب التركمات طب ايه الفرق ما بين التركمات يعني بوليت طب ما دي شبه التركمات بتتشارج هذا المرض من التركمات اولا البوليكيم بتاع التركمات في هنا في يعني الميه بتاع احامص ده لما تيجي في, في, في عينتين تنزل اكتر على <تصفيق> الله انت على ولا بتبقى دايما الكولجلز بتبقى في الايه النورز الاستراكوم كانت بتعملي لي الترز هنا ومش عارف كولجلز وبانس كده بيحصل غالبا هنا في المرض ده الكورنيا تبقى ايه الكورنيا في الاصفر ولو حفظ حصل يعني بيحصل شويه انصر صغننين كده ويلحمهم من غير ايه من غير كتر يبقى الفوليك اللي بتبقى فين؟ اختلافنا عن الترافومة <تصفيق> لو! ولكن لما للكورنيا بتبقى بيعنا فيه البايلة مفيش انتقار والكورنيا جالينا بتبقى فريق ولما فيها هيكيطلع فيها حاجة بسيطة شوية قلصة لسوبرمانيزموم، سوبرسيشا، مانكتين، كده سترك سويا، لو المرض دا جيكت تفلي تفلي عندو شعب اللي عنده فوليك انتفعني وانا مفيش، اتعبلك <تصفيق> لو الانكلوشن تكون هانك سايبيت كيف ان يو بورن ذي لسنو فوليت مفيش فوليتر داي شابوش فيه <تصفيق> نقول لأي لأ واحد عشان يكون فور ديكون اكتاير ليه هنا حاجة ما ادينويد لير الادينويد لير دي لما ارتتتضخم بتكون ايه فوليتر طب اساسا الطفل ده الادينويد لير بتاعكم ما يمشي موجود عشان يحطر فيها تضخم اذا لن يكون ايه قوي فوليكيز هذا المرض لن يكون فوليكيز للأطفال ليه؟ لأن الأدينويد لير اللي بتعمل فوليكيز في الأطفال بتبقى not will develop بتبقى will عند عن كم؟ عن 3 شهور عن دي ايه؟ عن 3 شهور طبعا ممكن حت تراكوما انت بس قطننا طبعا كرونك. زي طبعا الأكيوت في الفورينار. الأجانب بحكي بسرعة واحد أول مرة يجي مصر له تراقب تجيله بسرعة ايه طبعا؟ طبعاً أكيد ممكن أحط تراقبة على أكيد بس بالجيش بس بالفورينوس جالبا ناخد دلوقتي إن الفيروس الكونجنشنكسي وايد الفيروس الكونجنشنكسي وايد لازم تعمل كل لازم تعمل كل ناخدها هذا دلوقتي أكيد الفيروس الكونجنشنكسي خش لا الأفيروس الكوروني أشهر حاجة تعمل كوروني فوليكولار كونجنشنكسي وايد تميني كمان تراكم أول واحد أو واحد بقاله سنين بيستخدم أطر الأتروبين أو أطر الإزرين أتروبين والإزرين، لو أنت عندك حاسية منهم، هتلاقي أنيك بس مرة هتلاقي أنيك بدأت تغلوشك، وتلاقي بدأ بعد شوية بيقى تكون إيه؟ فوليسين إذا الأتروبين والإزرين سنستفدي، ممكن من ضمن الأسواب اللي تعمل فوليسين تي مرض اسمه فولوكيلون واضح من اسمه ما هيعمل فوليسين، المرض ده؟ بيجي الأطفال اللي عندهم اللي عندهم circulating toxins في كل الجسم ولا الصغير اللي عنده toxins اللي بتتفتح في كل الجسم فالتوكسن دي تعمله generalize بالهنثاتيك تشوء في كل جسمه يعني تلاقي الادينوز بتاع اللوز تلاقي الليم في اللي في الأجزلة تكبر وتلاقي في اللي في تكبر قول لي انت بقى لما الليم في اللي في تكبر تعمل ايه؟ تعمل فوليكولار Conjunctivitis من ده اللي يحصل الأطفال اللي عندهم circulating the اللي زي في دي من ايه؟ من الجسم كل النسلوز اللي الجسم كبرت حتى الانسلوز بتاعت بتاعت اخيرا في بيحصل نتيجة infection of theكونجرانكتايفر بالتيبي او بالسفل syndrome اسمه ارينو اوتلو جراندوسندرو لو في او سيلنج جيتعني دي إيه لا قدر الله ايه اللي هيحصل هيحصل في حاجه اسمها جرانيولوماتا كونجكتيفايت وهيحصل فوريكس كل والاورجانيزم ده هيوصل للثريننج لينف نود يعمل ايه لينف ادي نودسي يبقى ثلاث حاجات لو في تي بي جت عني حصل ايه جرانيولوميتس يفرايت وهيتكون فال تي بي والصفر لما يوصل للجرينينج نيم فيرول يحصل ايه لينف ادينوباثي اسمه اوكلو جلاس اوكلو جلاندولار فاهميني يعني العين هتصاب وكمان الايه الجلاند لينف نود اوكلو جلاندولار سندروم او بارينو سندروم سابوا ايه بقى مع التي بي وايه في تجميع هناخد الفايروس مش عايز يا جماعة ده مش هعملك مكلمتين لان انا عندي مده انا اخر بس انا لما اخلص بقول النهارده وما نعمل مراجعه كويسه انت بتدعوا انا خايف على روحك اللي نقول الدكتور بقى بيدينا ورق كتير ومش عارف ايه والدكتور مزايل أول في مش عارف. انت عليك انك تسكت ما في انا مسؤول انا عارف قد امتى قد حصة ضي اول حصة في انت داي النهاردة فيها تراكوك في ولتها بالراحة انا عارف ايه انت سرها وانت بص. وعارف انت اخلص ماشي انت باعه لك لو شاحب فوزك في الموضوع انت هتحياني فالتطوري هترح بالراحة وما اجي اخر الساعة هرقيا مشي وقت ساعة من مين خلاص انا عارف بصحيته اكثر منكم ماشي رأى؟ ما عليك لانك تسمع الكلام مو بس تسمع الكلام مو <تصفيق> <تصليل> لو لقيت عين العيان عنده بيري أوريكولر لمف أدينوز يعني الليمف نوز كبيرة تشكف ايه بقى؟ تلت تقايل مين؟ دارينو. صح؟ فيروس بيعمل بول. تجميع. خلاص؟ تجميع. ايه العيان؟ العيان اللي عنده فورك في ايه؟ في الامراض وكش لعا ال Viral Contral Cyberitis لك تحفظ اي يعمل ايه؟ يعمل Viral لكن أنا هنكش على ايه؟ على Clinical Minister انك ترى الفيروس هيعمل ايه فى الكونجنس Tyre يعني ان عنده Viral Contral Cyber ايه اوكي انا لسه ان Viral Contral Cyber بتعمل ايه؟ يبقى توقع الفيروس يعمل دور النتتسيشن، هل هو بكتيري عشان يعمل دور النت ايه؟ إيه؟ تعمل ووتر النتتسيشن. حاجة ده انا بعرفها من عيام فيروس على طول بعرفها بشكلي. عياني بقنايم بتجيء. فك عني وصار بفيروس. تبتديك برضه تبتدي تجمع الفيروس في عيال حلو يصحى ثاني أي نزيف. في بيحصل بصدر صدر كونزاكتايبات هنكس بقى الكونزاكتايبات بيها حاجات سبسيفيك فوليكل وده نوع وثري ولو حطى النزيف تحت الكونزاكتايبات بيك في صورة اكيوت لو بقى لو يعني الفيروس وصل للكورنيا بيعمل ايه شوية ألصر زغيرة جدا ما ايه زبرفيشة <تصفيق> البركتين <تصفيق> جرطايت ولان هذه الألصر زبرفيشة هتلحم من غير. طب لو الفيروس وصل لل. ليد بتبدا يكون ايه في الليمف لو الفيروس وصل للليمف نود هيعمل ايه ليمف اديما الحمد لله المرض ده مرض بسيط بلاقيها هنا عنده صغيره وكل سنه ما اختفت طمنه واقول له كده كده انت هتخف لوحدك في خلال اسبوعين المرض في الليمف كل انا خايف منه بس ان المرض جه عين انا مش عايزه ينقل للعين الثانيه يعني غالبا هتخف لوحدك ولكن ممكن يحصل انفيكشن اوف ذا سيلو كان كده بالين لما تيجي تحط الاطرات بتاعتك بتحطها في الايه التو لازم احمي الفلوورد والعلاج كله يا جماعه علاج اي كلام ليه لان المرض مش في يعني العلاج كله مجرد ايه خلاص؟ مجرد سبورتيف يعني البلات بيتلز دي بلعت داينيت اعمل ايه بعمل كمادات ميه بدأ بدا يتكون هنا انسرج صغيره عشان ابعد الأنثرز دي عمي الليد انا مش عايزهم يحكوا في بعض حط هنا ايه عشان ابعد الأنثرز عن الليد احط مواد لوبريكان يبقى احط مواد لوبريكان عشان احمي مين؟ في ولو الغرنس قوي زي الهربس سيمبليكس ابقى مضطر قدي انتي فيرال درج ولو بدأ يتكون ألثرز علاج الأنثرز لازم قدي ايه؟ لازم قدي؟ أتروبين طب ليه بدلي بي انتي باراكس؟ عشان ما يحصلش سيكندري بكتيريال انفيكشن قصدي مع ماشي؟ انت اللي معروفك ربع ساعه. 10 لربع قبل. مش موضوع يا جماعة في منهج يا جماعة يا جماعة في منهج انا ليس <تصفيق> سألت دلوقتي انتو احنا خدنا ساعة يعني ايه ده انت بعد ساعة مش مكتبتعبوا انا بلقى ساعة 8 ساعة, 9 ساعة, ساعة الله ساعة ربع مش معقول يعني هاجي من بيتنا سفر عثان قدّي حطرة مساعة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 يوم من حاجة هتيجو الساعة كيانة طب بص الحفصة تمانية الا ربع اقتني الحفصة بالضبط تمانية الا خمسة